وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن له نصياء مشه وين متابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا فهمن ذا فتزاو جهنم خالدا فيها خالدا أعطب الله عليه ودع له وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضردتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنات ذته فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن نره عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعمدون خبيرا